في السماء عليكم درارة ويُمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أقوى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 خلونا را فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إذا تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا ولا يلدوا إلا فاجرا